ثم أما بعد ايها الكرام والاحباب فسريعاً مع خاتمة هذه الدورة في آخر لقاء في موجز للطريق إلى الله عز وجل وكما أؤكد أن الطريق إلى الله جل وعلا عشر محطات هذا اجتهاد مني لمن يسير إلى الله جل وعلا لينظر أين هو منذ استقام على دين الله أو كيف سيسير إلى الله عز وجل فقلت بأن الطريق, بأن الطريق عشر محطات كيف نفيق كيف نهتدي كيف نبدأ كيف نتزود زاد الطريق نور على الدرب كيف نتعلم عقبات على الطريق هذا مضى بنا باعة أربعة إن شاء الله في هذا اللقاء استراحة على الطريق كيف نثبت على الطريق كيف نرتقي الى الله عز وجل كيف نموت؟ الاستراحة على الطريق يعني عن سفر أي سفر لا بد انه ينزل في الاستراحة يأكل فيها حاجة بسيطة يشرب فيها حاجة بسيطة يفرد ظهره ريح لا سيما إذا كان السفر طويلا فالسائر إلى الله جل وعلا ولله المثل الأعلى لا بد أن يستريح في الطريق الراحة في الطريق هي عباره عن بسمه مزحة لعبة أي شيء في طريق إلى الله جل وعلا يروح عن نفسه هو الترويح عن النفس فمعنى استراحه يعني من الترويح تسمى التراويح ترويحا لانه يتروح فيها يعني الترويح صلاه طويله لكن في النص في استراحه برضو كده الطريق الى الله جل وعلا السفر الى الله جل وعلا فيه تعب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام السفر قطعه من العذاب وبين هذا الطريق او في وسط الطريق لابد ان تستريح فالاستراحه عباره عن ايه لابد أنك تفهم في الاستراحة الطريق أصول الراحة أصول الراحة لابد أن تكون ساعة وساعة لابد أن تتعلم كيف تروح عن نفسك هذا لكي تستريح بدون معصية فأصول الراحة في كلمات مجازة اولا الاستراحة قصيرة الاستراحة قصيرة ليس للعمرك تستريح ثانيا استراحة بدون معصية استراحة بدون معصية ثالثا استراحة بنية طيبة صالحة استراحة بنية طيبة صالحة رابعا هي استراحة لا غفلة هي استراحة لا غفلة يعني مش هنرجع لاول الطريق من مثاني حين نغفل فنريد الإفاقة لا ده هي استراحة على الطريق بس سادسا الاستراحة فيها الحمد لله اللي تعبان وقاعد يستريح شويه بفرضه يقول الحمد لله كذلك الاستراحه انت تستريح وتذكر الله جل وعلا فيها أنت تستريح وتذكر الله جل وعلا فيها سابعا بعد الاستراحة مزاولة السير بعد الاستراحه مزاوله السير ثامنا واخيرا الاستراحه لتحس, لتحس أو ليعلم المسلمون أن في ديننا فسحة ليعلم المسلمون أن ديننا فيه فسحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى لعب بعض الصحابة في يوم العيد من الأنصار وغيرهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة كيف تروح عن نفسك ده السؤال الثاني بسرعة انا برضو خليت الاستراحه سريعه على اساس هي سريعه اصلا المفروض ما تطولش فيها يعني مش تقعد 2 نقطه ساعة ولا مسرحيه ثلاث ساعات ولا ماتش يومين ثلاثه قاعد بتكلم عنه وقاعد بعده يومين ثلاثه تتكلم عنه وقاعد أثناء الماتش ب... بتتخانق مع اللي جنبك لا هي استراحه بسيطه تروح فيها عن نفسك ما هو الذي يريحك كيف تروح عن نفسك بعض الناس يروح عن نفسه بالنوم ففي ناس في يوم العيد أهم حاجة عنده ينام يقضي العيد كل نوم ما في مانع أن تستريح بالنوم وبعض الناس يستريح بالمزاح لا مانع أن تمزح لكن مزاح لا يخرجك عن دينك ولا يخرجك عن لين قلبك لأن كثرة الضحك تميد القلب ليس المزاح المقصود هو الذي ينتشر وسط السباب الآن اي شاب يكلمك في التلفون اي واحد يكلمك في الشارع اي واحد قبلك في الطريق اي واحد يصعبك في رحله لا بد ان يكون كلها ضحك اصبح الاصل هو المزاح اصبح الأصل،, الاصل هو الضحك لا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تمتعتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصهادات تسألون عشان كده من شروط المزاح من شروط المزاح الا يكون كثيرا والا اسقط الهيبه أسقط الهيبة واسقط لين القلب واسقط خشوع من شروط المزاح الا يكون باليد من شروط المزاح الا يكون باليد من شروط المزاح ألا يصحبه كذب انا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا من شروط المزاح الا يكون فيه فحش وده اللي كلمنا عنه في درس الجمعيه الشرعيه في سلسلة هدي النبي صلى الله عليه السلام لما كنا نتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه السلام فذكرنا أن النبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم الا يكون كلامه فيه فحش كذلك من شروط المزاح الا يكون فيه استهزاء لا سيما بالدين لأن بعض الناس يحللوا النكت في الدين في الصلاة يحلل النكت بالاستهزاء بالناس انه يضحك لما يستعجب واحد أو يضحك لما يشمت في واحد او يضحك لما تلاقي اليه واحد مرعوب كاميرا خفيه وامثلها عرفنا اسمع انا انا معنديش تلفزيون الحمد لله فمن شروط المزاح الا يكون فيه استهزاء كذلك من شروط المزاح ان يكون في الوقت المناسب ان يكون في الوقت المناسب ما يبقاش واحد متنرفز وانت تواصل معاه زود نرفزته لا من شروط المزاح الا يكون بغير ترويع بغير ترويع يعني مثلا واحد يأخذ كمبيوتر بتاعه واحد اللابتوب داعه يأخذ له عليه في المسجد يقلب عليه الدنيا وقلبه يتلعب ورأى فين وفي الأخير يقول ها هو هذا يحصل النبي عليه السلام رأى صحابته النبي عليه السلام رأى صحابته قد أقدوا عصى لصحابي نافر فإذا هو يفتقدها صحابي حتى عصيته مثلا وتقل صلي بعد الصلاة الصحابة بيهزرهم أخذوا العصاي خبوب قاعد يدور عليها فاعطوها له فقال النبي لا يحل لمسلم أن يروع وسلمهم النبي سمى المزاح ترويع فما ينفعش فمن شروط المزاح هذا الذي سمعتموه وإذا أردت أخي إن شاء الله تعالى لنا لقاء في درس الجمعية الشرعية في سلسلة هدي النبي هنتكلم فيها عن ضحك النبي عليه الصلاه والسلام شوف النبي يضحك امتى لم... والنبي يضحك ازاي عشان تتعلم كيف تضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمزح مع الناس كما مسح النبي كيف تلهو له مباح كما سن لك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهناك لهو او استراحه غير مقبوله استراحه على المقهى استراحه قدام التلفزيون استراحه على الشات مع البنات استراحه مع اخبار النجوم واخبار الفنانين استراحه في المصايف كل هذه الاستراحات غير مقبوله استراحات تاتي بالمعاصي كل هذه الاستراحات غير مقبوله فلاجل ذلك لا بد ان يكون لهوا مباحا لا لهو محرم له مع الاهل والاولاد توجر عليه تأخذ زوجتك اولادك في حديقه هدية بعيده عن الناس تتفكر فيها في خلق الله عيالك يلعبوا قدامك لعب بدون سب ولا شتم تتامل في هذا لعب او لعب مكتوب مسابقه كده بين اولادك من قالك اعمل لهم كده لعبه الكرا... الكراسي الاسلاميه عارفها عارف ايه الكراسي الاسلاميه مش لعبة الكراسي الموسيقيه دايما انا اولاد اختي بيحبوا العبها لهم كده تجيب ايه هقوله تيجي تجمع العيله كده مثلا على عزومه وبعدين بعد ما ياكلوا وتمتعوا تعمل له الاولاد مسابقه مثلا كل وكل احي يا اولاد يجيب فرده حذاء من حذائه ما فيش مانع وتحط ال 10 كده اولاد تحط لهم تسع احذيه كيف يعني تسعى؟ هم أنت هتخليهم كده تعمل دايره كده؟ هم يلفوا في الدايره دي وتشغل نشيد ما تشغلش بقى بحبك وبحبها وما تشغلش الموسيقى؟ لا تشغل نشيد وتخلي العيال برضه تعيش مع النشيد يعني مثلا إيه؟ لبيك إسلام البطولة كلنا نفض الحماء لبيك العيال بقى تحس أن برضه وتلعب بتسمع حاجة هادفة بتسمع حاجة هادفه وتقولوا كده وليد. أول من نسيت يوف كل واحد يلحق له شيء بشيء أو يلحق له يعني طبعا لو أنت بقى قلتي سيف ولا حاجة كل واحد يلحق له سيف بقى كويس يعني على قد ما تقدر دبابة مثلا يلحق له دبابة مثلاً تحفز الأولاد كل واحد يلحق له حاجة بلاش حياة الأحذية دي هذا حاجة هاي لعبة هاي أقول لك ذاك كل واحد يجري يلحق له واحد هم عشرة خدوا تسعة ما عاد واحد يغرق بره وتربي فيهم اللي مش مش اللي انهزم يفضل بقى يعيط واقعده جنب ما لاعب وانا خارج وانا مروع ما عادش جاي لك تاني لا انت تربي فيهم يا ابني لو نزمت الدنيا ما خلصتش لا في لقاء تاني وفي همه تانيه طلع واحد ياخد معاه حد او ياخد معاه اي حاجه يفضل تسعه مع ثمانيه تفضل تف والاخر تدلوا على جيزة اهي لعبه حلوه تقعد معهم كده قاعده حلوه يا جماعة كل اللي يجيب صحابي يبدا بحرف الميم صحابي يبدا بحرف الميم مين معاذ بن جبل طب صحابيه تبدا بحرف الميم ميمونه بنت الحارس طيب وهكذا طيب صحابي يبدا بحرف الثاء يعني خش بقى في حاجه من مين ثمه بن اسعد طب صحابيه تبدا بحرف الثين ثاء ثاء ثاء مش نسيت ثاء صويبه ازيك او كذا جت على لسانك هندي الجاز ان شاء الله هو كده هو ده اسمه الترويع عن النفس هو ده اسمه الترويع عن النفس او مثلا ترويح نفسك ب... ب... ب... يعني بأبيات شعر حلوه او تعمل مسابقه مثلا جمع اولادك اللي ربنا رزقك مثلا 12 عيل جمع اولادك واعمل لهم مسابقه ايه بتحكم ايه ما فيش حد عنده 12 أولادك اولادك وكوك أولاد جمعهم كده واعمل مسابقه مثلا جري يا اولاد مين اللي يجري مثلا من هنا أجا ويرجع مثلا يعني مسابقة كده يعني عشان تحفز على الجري مش جري 100 متر لا عاوزين يعني حاجه كده يبقى عندهم مهمه عاليه من هنا مثلا للقاهره زي ما الصحابة كانوا بيتسابقوا يخرج الواحد على باب المسجد على باب المسجد باب النبي باب مسجد النبي عليه فيقول للصحابه من يسابق مين اللي يسبيني فصحابه يقولوا انا سابق فين يقولوا الى مكه ونرجع 450 كيلو ونرجع ثاني مسابقه بلاش دي انا غرضي اني اضحكهم انا غرضي اني اضحكهم بس هو ده تروح عن النفس انا غرضي اني اضحكهم قصه بسيطه فيها مزحه بسيطه مش كد مش كد موقف بسيط حصل الانسان يذكره عشان يضحك الناس حصل له فعلا مش كد مش بيخترع مش حكاول قهوه هي لا حاجات واقعيه وهكذا انما تكون مزحة للترويح عن النفس بعد هذه المزحة بعد هذه المزحة ان شاء الله نتكلم عن مزاح النبي عليه الصلاه والسلام النبي باذن الله في السلسله بعد هذه المسحه لابد ان تزاول السيرة مره اخرى صح عشان كده قلنا المحطه اللي بعدها رقم كام 8 كيف نثبت على الطريق لازم نرجع ثاني ونمشي على الطريق لابد ان نثبت على الطريق لأننا نعيش في زمان فتن فمحتاج تتشبت بالطريق أنت سيحاول يثنيك عن الطريق شياطين الإنس والجن شيطن الإنس والجن أعداء كثيرة متربصين بك نفسك الأمارة بالسوء ستحاول أن تثنيك عن الطريق كثرة الفتن التي تتنزل على بيوت المسلمين الآن كمواقع القطر تعرف تعد كم نقطة لو المطر نزل كم نقطة نزلت على بيتك من المطر ما تعرفش؟ أهو الفتن التي تنزل علي علينا في هذا الزمان؟ كما أخبر النبي سمت كعدد مواقع القط أو كمواقع مواقع القط كما رآها النبي صلى الله عليه السلام كيف تمج من هذه الفتن ما حدث سماه؟ شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى يعني أنا بتجهز لها إن شاء الله خطبة الجمعة غدا بإذن الله في مجتمع الإيمان تكون بإذن الله بعنوان القابضون على الجمل كيف تثبت على الطريق كيف تقبض على الجمل كيف تتحمد الأنا وما الذي يعينه وما الذي يصبرك؟ وما الفتنة التي تجدوها في هذا الزمان بإذن الله جل وعلا إن أحيانا لو تعالى غدا في مجمع الإيمان لكن بايجاز نحتاج أيها الكرام إلى ثبات في هذا الزمان لكثره الردة على الاعقاب وكثره السقوط وكثره الانتكاسات وكثره الحرب على الإسلام يمكن سبب الخطبه غدا البلاء الذي يتتعرض للأمة الآن ال... الذي رأيناه في منع القنوات الدينية الإسلامية زمان فتح نحن مقبلين على زمان فتح محتاجين رجالة تقبض على الجمع محتاجين رجاله تقبض على جنب 12 قناه اسلاميه تغلق ومحدش قالهاك قاعدين نعيط هو يا رب كويس العياط كويس هذه احساس القلب والدماء كويس سلاحك اللي بتقوله بلسانك ولكن انهم منعوا تلك القنوات ليه لانهم عارفين ان احنا ميتين او نايمين او مش هنعمل حاجه مش هنعمل حاجه فرنسا عاوزين يزودوا بس سنتين سنتين شايف انت بتتابع الاخبار ولا عاوزين يزودوا سنتين بس بدل ما يتحال على معاش 60 سنه يبقى 62 سنه فرنسا كلها خرجت في الشوارع منعوا الغاز ومنعوا البنزين ومنعوا المحلات منعوا كل حاجه واكيد ساركوزيا هينزل ويتنزل ويسمع كلامه فرنسا كلها اسبوع بره البيت انا مش بقول مظاهرات لان مظاهرات اللي اللي, اللي بيعملوها وان كانت الحكم في بالمظاهرات بما ادين الله به حسب المصلحه المفسده حسب المصلحة المفسدة يعني ان كان سيترتب عليه مفسدة يبقى حرام يكسروا محلات ولا يكسروا السيارات ولا يؤذوا المسلمين ولا يعطلوا المسلمين هذا حرام إنما لو هي من ورائها نفع خير فإن الفرق بين الشجاعة والتهور هو قياس المصلحة المفسدة قياس المصلحة المفسدة هذا ما أدين الله جل وعلا به، وهذا اجتهاد علمائنا وهذه فتوى الدكتور محمد عبد المقصود وامثاله من مشايخنا حفظهم الله تعالى، فإن كان فيها مصلحة فلا مانع، مش بقول كذا إنك تغرب بس لا، إن في أدوار تانية، المانع إن واحد يكون محامي كبير يرفع قضية عليهم يعني يستدلوا عليهم بقانونين المانع المانع إن القنوات التانية تعمل وقفه لله عز وجل لرجوع هذه القنوات، المانع إن المسلمين ما يتفرجوش على بقية القنوات الفاسدة. لكي تقفدين في المانع لازم يكون لنا وقفة عملية لازم يكون لنا وقفة عملية فأنا أقول إن, أن نحتاج لها أن نثبت لا سيما في زمان كثرت الفتن كما سأخبركم قضا إن شاء الله تعالى لكن بإجاز, بإجاز وسائل الثبات على دين الله عز وجل كيف تثبت على هذا الطريق أنا عملت عشر نقاط فأقولها لك بسرعة أول حاجة الدعاء, أول حاجة الدعاء لأن الذي سيثبتك هو ربك كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنا عليهم شيئا قاديا اثنين القران القران الذي ترتله في موطن الحاجه انسان مريض يقرا ايه عن المرض انسان مبتلى يقرا ايه في الابتلاء انسان مظلوم يقرا ايه في الظلم هو الذي يثبته كما قال تعالى عن القران وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملتا واحدا كذلك لنثبت بي فؤاد القران يثبت الله جل وعلا به قلبه 3 تدبر قصص ثبات الانبياء والصحابه في ناس لما تقرا عن ثباتهم تثبت في ناس لما تقرأ عن ثباتهم تثبت كذلك فلما تقرا عن ثبات السحرة ثبات الصحابه وثبات الانبياء قبل ذلك لما تقرا عن ثبات هؤلاء تثبت على الفتن لما تقرا عن ثبات سيدنا يوسف اما فتنه النساء تقول انا طب ما ما تعرضتش لاعراض يوسف ومش قادر اثبت مش قادر يثبت على فيلم ولا على نظره سيدنا يوسف اللي ثبت وهو اجمل الناس عليه الصلاه والسلام وعلى نبيه وعلى نبيه والسلام ثبت اما هذه فتنه وقال معاذ الله واختار السجن وكان السجن احب إليه لما تشوف كده تثبت انت كذلك كذلك مما يثبتك على دين الله عز وجل أو على الطريق كثرة ذكر الله عز وجل فذكر الله بكثرة يثبته يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكر الله يعينك على الثبات ذكر الله يرزقك معية الله عز وجل ومن ثم فمن كان الله معه فمن سيكون عليه خلاص كذلك من عوامل الثبات الاتصال بالرجال الاتصال بالرجال أعني بالرجال من؟ العلماء والدعاء في جانب والاصحاب والإخوة الملتزمون المستقيمون الثابتون من جانب آخر هم دول الرجال احيانا لما تشوف شيخ تثبت تكلمه إليك كلمتين يثبتك تسمع منهم حضر يثبتك هذا الاتصال بالرجال بالعلماء والدعاء الاتصال بالاصحاب في اصحاب يثبتونك ويعملونك على طاعة الله عن الجلد ستة البعد عن مواطن الفتن البعد عن مواطن الفتن ما يبقاش فوسط الجمع الأب يقول لابنه يقول عن بنته لأمت بنت فوسطي شباب الدنيا انا, أنا واثق من بنتي لا متهالك اني اصنع ضعيف إنسان ضعيف تحط نفسك في وسط البلاج وتقول ها غض بصري أنا تروح بس تروح عن النفس وهو غض بصري ازاي تغض بصرك دايمين واحده وشمال واحده ودمك واحده ورق واحده لو بصيت فوق اطول عليك واحده لو مشيت في الشارع مغمضه تقبض في واحده فهو كده متروحش مواطن الفتن وتقول ها لا ابعد عن مواطن الفتن وكما يقال ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء لابد شغرك إن وقع في مواطن من فتن سبعة من عوامل الثبات شغل الوقت بطاعة الله عز وجل شغل الوقت بطاعة الله عز وجل اسغل وقتك بطاعة الله ما تلاقي وقت للمعصية المشغول مش فاضي فاضي المشغول مش يفكر في للمعصية فاشغل وقتك بطاعة الله بعلم وعبادة ودعوة إلى الله عز وجل هذه من, من أساسيات شغل الوقت بطاعة الله العلم يشغل وقتك جدا العبادة تشغل وقتك جدا الدعوة تأكل وقتك كله لن تجد وقتا للمعصية تمانية من عمر الثبات أن تعرف الطريق يعني إيه تعرف الطريق يعني تثق بنصر الله جل وعلا وتعلم يقينا زوال الباطل اللي تثبتك على الطريق إنك تعرف أن لابد أن تستمكن حتى لو تريد حتى لو أذيت ستمكن والباطل سيزول وكل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق كذلك من عوامل الثبات معرفة النهاية اللي ثبتك على الطريق إن النهاية حلوة فتثبت لترى حلاوة النهاية عشر حاجة من عوامل الثبات تركتها لك أنت لأن في ناس تثبت لما تسمع شريط معين تثبت لما يزور واحد معين تثبت لما تقف قدام قبر معين تثبت لما تحضر لشيخ معين فكل واحد عارف ان له عامل من عوامل الثبات ما هوش عند غيره فتركتها لك هذه المحطه الثامنه كيف نثبت على هذا الطريق ثم كيف نرتقي ثم كيف نرتقي الى الله عز وجل يعني ايه الاعمال العظيمه التي نفعلها لتزيدنا أو ليعوض تعوض حسناتنا بحسنات فقدناها. يعني ضربت أنا مثل أنا وأنت طالعين على درجة سلبي أنت نزلت درجة وأنا طلعت درجة. بقى بينه وبينك أديه درجتين مع أنك ما نزلت لدرجة واحدة بس طب أنت عشان تحصلني مش محتاج تطلع درجة لا محتاج تطلع درجتين. عشان كده بقول لك أنت في أعمال تعملها تركيك في درجات كثيرة في أعمال تفعلها. ترقيت في الدرجات كثيره، يمكننا ذكرت لكم هنا خطبة كنوز الحسنات، شافينا ولا في المسجد؟ خطبة هنا في المنسورة أذكرها عن كنوز الحسنات، إيه الحسنات اللي تعملها ترقيت في الدرجات، لكن بإجازة نحن نعيش في عصر السرعة والسرعة الحقيقية هي سرعة أهل الإيمان في السبق إلى الرحيم الرحمن، يعني تبادر بعمل الصالحات ولا تتأخر كما قال تعالى وسارعوا. سابقوا فاستبقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله فأنت محتاج إلى أن تسارع وإياك والتسويف وإن كنت لابد مسوفا فسوف في الذنوب والمعاصي ولا تسوف في الطاعات فمن عوامل الارتقاء أذكار معينة أذكار مخصوصة ترتقي بين الحسنات بدما تقول يا رب اغفر لي ما سلفا من ذنبي قول الله مغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الله مغفر لي ولم ولمؤمنات تعوضك يعطيك الله جل وعلا كما أخبر النبي والسلام في رأت براني من حديثة عبادة يعطيك الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة كما قال النبي عسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة يبقى هو عمل بسيطة هو بدأ من استغفر نفسك عما مضى استغفر للمؤمنين والمؤمنات ترتقي بحسنات كثيرة تاخذ لك مليارات الحسنات لما تحضر الجمعة تعالى بدري تعوض ما فاتك تعود ما فاتك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها وهكذا يعني أمثلة أمثلة ل أو مشروعات أو عبادات عامه أو خاصه بها ترتقي إلى الله جل وعلا ومن أراد أن يراجع فليراجع على الموقع الطريق لله أو غيره محاضرة محاضرة بعنوان كنوز الحسنات هي صوت وصوره ما أذكر ومحاضرة كذلك بعنوان عباد الأذكياء، عباد الأذكياء، ومحاضرة كنوز الحسنات. هي صوت صورة أظن إحداها كانت ثقانات الناس والأخرى كانت ثقافة خليجية، وهي مسجلة أيضاً على شريط صوتي. فراجعوها لمن أراد أن يستزيد ونسأل الله تعالى أن تقبل منه ميمكم صالح أعمال. آخر حاجة إذا ارتقيت وزاد رقيك اقتربت من ربك جل وعلا فقربت نهاية الطريق بلقاء الله جل وعلا والموت. فتحتاج إلى أن تختار لنفسك كيف تموت لكن في هذا اللقاء كيف تموت قلت في عدة نقاط ملخص الموضوع هل تحب أصلاً لقاء الله أنت أصلاً عاوز تموت تبني عاوز يموت الوقت يرفع بجد مش عاوز عمل تعمله قبل تموت ما فيش طاعة نفسك تعملها أبنى تموت ما فيش كده ذكر نفسك تعملها أبنى تموت ما فيش نفسك تبني مسجد قبل ما تموت ما فيش نفسك مثلا تتصدق وتصدقه حلو قبل ما تموت مش نفسك مثلا سمع عرف قبل ما تموت مش نفسك تجاهد قبل ما تموت بس في حاجات كتيره لو انصفت نفسك هتقول مش عايز أموت دلوقتي مش عايز أموت الوقت، طب امتى عاوز تموت هو ده التقصير بتاعنا كان بعض السلف محمد بن سلمة وذكر عن كثير من السلف لو قيل له إنك ستموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا فهمت يعني إيه؟ لو قالوا أنت هتموت بكره الصبح مش هيزود طاعه ليه لانه اصلا مستعد العمل اللي بعمله النهارده هو اللي بعمله عشان يموت عليه فاسال نفسك هل تحب فعلا لقاء الله جل وعلا ولماذا يكره الناس لقاء الله جل وعلا انما يكرهون لقاء الله لانهم كما قيل عمروا دنياهم وخربوا اخراهم فهم يكرهون الانتقال من العمار الى الخراب ولو عمرنا أخرانا ولو خربت دنيانا لتمنينا لقاء مولانا ربنا جل وعلا أو ربنا جل وعلا, وعلا لتمنين لقاء مولانا لقاء ربنا جل وعلا لأننا ننتقل من الخراب إلى العمار في جنة عرضها السماوات والأرض كذلك لابد أن توقن أنه لابد من النهاية فكل من ارتقى لابد من لقاء الله جل وعلا كيف يكون ذلك اللقاء؟ وهناك اناس اختاروا لانفسهم كيف يموتون بعمل الصالحات فاختار اين يكون هذا اللقاء واحد اختار يا ابا ربنا, ربنا في المسجد يموت هو يصلي فيكثر من الصلاه ويكثر من المكتب في المسجد حتى يموت وهو في المسجد واحد اختار أن يكون, ان يكون لقاء الله جل وعلا معه يا ابا ربنا فين في مكه او في المدينه فيكثر من الذهاب للعمره او الحج لانه يريد ان يلقى الله جل وعلا واحد يختار ان يلقى الله جل وعلا وهو يدعو الى الله فيكثر من الدعوه الى الله يموت وهو يدعو الى الله واحد يختار ان يلقى الله جل وعلا في ارض المعركه فهو يبحث عن مواطن الجهاد ويبحث عن مظن الموت يلقى الله جل وعلا وهناك وناس اختاروا ان يلقوا الله جل وعلا في الملعب فتراه يتدرب ليل نهار ويلعب ليل نهار وقد اختار ان يلقى الله جل وعلا في الملعب او غيره اختار ان يلقى الله في الاقصر واصوان او في السينمات او في الشوارع او على النواصي فمن اكثر من عيش لقي الله جل وعلا عليه قال ابن كثير لقد اجر الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاختر لنفسك اين تموت ثم كذلك اختر نفسك طريقة لقاء الله عز وجل اختر نفسك طريقة لقاء الله عز وجل فإن استقمت على دين الله حسنت خاتمتك وإلا فالعكس والعياذ بالله تسوء الخاتمة اختر طريق لقاء بالإعداد, بالإعداد بأن تستقيم على دين الله بأن تعيش على ذكر الله بأن تحسن الظن بالله بأن تستقيم على التوبة إلى الله بأن تصدق مع الله أن تتقي الله جل وعلا كل هذه رؤوس أقلام ان تكون نهايتك مع الله جل وعلا ولكن قبل الوداع قبل أن أودعكم وقبل أن تودع أنت الدنيا كذلك لا بد أن كما قال الأول أحكم السفينة فإن البحر عميق واستكثر الزاد, واستكثر الزاد فإن السفر طويل وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود واخلص العمل فان الناقض بصير من الارض قد خرجت واليها ستعود فاعدد نفسك الان من الاموات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدد نفسك من الموتى قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل حبيب قلبه اعدد نفسك من الموتى فأعد نفسك الان كانك من الموتى ليسر الله جل وعلا عليك الطريق ولتنجو بنفسك الى الله جل وعلا اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال واقول لكم لهذا واستغفروا الله لكم على هذا في هذا اللقاء والتقي بكم بإذن الله في خبر الجمعة في مجمع الإيمان بإذن الله جل وعلا خبر في, في مجمع الإيمان وأنا يعني أنصحكم بحضور الدرس جماعي شرعي وأنا استشرت بالورقة اللي على المسجد يعني كل يوم في المنصورة محضرة ودين كل يوم في والله إخوانكم في القاهرة بيكون في التليفون مش ولا في يوم من الايام فانت فضل هنا اخوانا في الاسماعيليه مش لاقين محاضره مش لاقين خطبه كويسه يعبرون اخوانا في بورسعيد ممنوعين من اي حال اخوانا في السويس بيستوردوا الدعاء اخوانا في الصعيد بيتنشاوا على كلمه على محاضره اكثر من الناس اللي سمعتم بكم على إغلاق القناه الفضائيه اخوانا في الصعيد و في دول المغرب العربي لان الدعوه قليله عندهم جدا فاقتنم هذا ايها الحبيب وحضر تلك اللقاءات والجدوى البرة السبك فلان حد فلان الاثنين فلان لتستفيد بدينك قبل أن تسلب منك النعمة أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صلى الأعمال وأن يرزقنا أيكم الإقلاص والصدق وأستودعكم الله الذي لا تدعى ودعاوه وصلى لهم سلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الله ورحمة الله